استوء اعتدلوا استوء اعتدلوا الله أكبر الله أكبر رحمة الله عليك اللهم عصير أكبر, الله أكبر.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 Soraba Lavina Ananta layhim, Oi, حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو اليه المصير ما يجادل فيه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 قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِنْ شَبِيلٍ ذَلِكُم بِأَنَّهُ دعي الله وحده كفبتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير الله اكبر الله اكبر